وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان بعباده سميعا بصيرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم اجزهي عنا خير ما تجازي نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من تمسك بسنته واقتفى أثره واتبع شريعته إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا إخوتي وأخواتي وجعل الله عز وجل هذه الخطوات المباركة في ميزان حسناتكم وجعل الله تعالى حضوركم هذا شاهدا لكم لا عليكم وجمعني بكم دائما وأبدا في هذه الدنيا على طاعته وذكره وفي الآخرة في جنة عدن وجنات عدن ومقعد صدق عند مليك مقتدر ثم هيبنا لنواصل هذه المسيرة الطيبة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومع اللقاء الحادي عشر من سلسلة دروس وعبر من قصار السور وكان حديثنا في المحاضرة الماضية عن تفسير سورة قريش ومحتوت هذه السورة من دروس وعبر وهذه الليلة أيها الأحباب سنعيش سويا مع سورة كريمة أخرى من هذه السور القصيرة القليلة الآيات الكثيرة المعاني والبينات وهي سورة أيضاً بيّن فيها ربنا تبارك وتعالى تلك التاريخ المجيد وتلك الحدث العظيم الذي نجّى الله عز وجل فيه بيته الحرام إنها سورة الفيل وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة بمكة شرفها الله تعالى وزادها تشريفا وتعظيما وتكريما وقبل أن نبدأ في سرح هذه السورة تعودنا أن نبدأ بذكر سبب نزول الآيات أو السورة ونزول سورة الفيل نزول ابتدائي لا سببي وقد بينا هذه القاعدة من قبل من قواعد أصول التفسير أن القرآن منهما ينزل وهو سببي أي له سبب يقتضي نزوله ومنهما يكون ابتدائي أي لا سبب لنزوله إلا أنني أجدني مضطرا لأن أذكر ما ذكره أئمة الإسلام من أهل التفسير عن هذه القصة العجيبة وهذه الرواية الغريبة التي ذكرها أهل العلم وأهل التاريخ وتواترت عنهم حتى تلقتها الأمة بالقبول وحكم عليها كثير من أهل العلم بالصحة هذه الرواية وهذه القصة التي تحمل في طياتها الكلام عما حدث لبيت الله الحرام من التشريف والتكريم والحفظ والرعاية من الله تبارك وتعالى وهذه القصة رواها الإمام بن إسحاق والإمام بن كثير والإمام بن جرير والإمام القرطبي والإمام, والإمام القرطبي والإمام الشوكاني وغيرهم من أهل العلم أن أبرهة الأشرم وكان رجلا حبشيا ملكا على اليمن وكان رجلا نصرانيا يدين بدين النصارى بنى باليمن كنيسة عظيمة عالية مرتفعة كثيرة الزخرفة عظيمة البناء مرتفعة الأعمدة حتى أن الناظر إليها لا يكاد أن تسقط قلنسوته من على رأسه من شدة ارتفاعها بنى هذه الكنيسة ببلاد اليمن وسماها بالقليس أو القديس على اختلاف في الروايات ولما أتم بناءها أرسل إلى النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه يوم أن كان يدين بدين التثليث ودين النصارى قبل أن يسلم لله الواحد الأحد يقول له في رسالته إني قد بنيت لك كنيسة ما رؤي مثلها وهذا الرجل أيها الإخوة بنى كنيسة لغرض خبيث أراد أن يصرف الناس عن حج بيت الله الحرام إلى حج هذه الكنيسة بل وأعلن ذلك صراحة وعلانية في مملكته فاستبشر قومه بذلك فلما بلغ ذلك الخبر العرب العدنانية والقحطانية غضبوا غضبا شديدا وتناقلت العرب هذا الخبر حتى وصل هذا الخبر إلى قريش وإلى سكان حرم الله عز وجل فغضبوا من هذا الخبر غضبا شديدا حتى أن أحدهم خرج إلى هذه الكنيسة مستخفية فلما وصل إليها وصل إليها ليلا فدخل متسللا ثم جلس فيها وقضى حاجته أعزكم الله يعني تبرز وبال فيها فلما علمت السدنة والحجبة والحراس بذلك أخبر أبرها فأقسم أن يسير إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة فيخربه حجرا حجرا وأعد لذلك جيشا عرم رما هائلا وقرر هذا الأخير أن يأخذ في غزوه لبيت الله الحرام معه شيئا من الفيلة قيل فيل واحد وقيل ثمانية وقيل اثنتي فيلا وكان الفيل الذي ركبه أبرهة فيل عظيم ضخم الجسم أضخم من غيره يقال له محمود وانطلق هذا الرجل المشرك الكافر المعتد الغاز الغاشم بحده وحديده في بطره وكبريائه وعناده واستكباره يسوق هذا الجيش الجرار للزحف على بيت الله الحرام وقرر أن يربط في أركان البيت أن يربط أركان الكعبة بالسلاسل وأن يجعلها في رقبة الفيل ثم يسجره حتى ينسف الجدار مرة واحدة تلك أمانيهم ولما سمعت القبائل العربية بهذا الزحف العظيم خافوا واتفقوا على أن يقاوموا أبرها ورأوا أنه من الحق ومن الواجب الكبير عليهم أن يحموا بيت ربهم لأنهم كانوا يحجون إليه وكانوا يعظمونه قبل الإسلام وكان ممن انبر لقتال أبرهة ووقف في وجهه رجل من أشرف أهل اليمن يقال له ذو نفر وقيل ذو نفر فخرج إليه مع بعض القبائل العربية فقاتلهم قتالا شرسا إلا أنهم انهزموا لشيء أراده الله عز وجل فهزمهم أبرهة وأسر نفر هذا وأخذه معه في أسره وفي غزوه ثم لما مروا على قبائل خثعم مروا بن بن حبيب الخثعمي فخرج إليهم مع نفر من قومه فقاتلهم فهزم أيضا ووقع أسيرا في يد أبرهة وحاول أن يقتله لكنه عفى عنه واتخذه دليلا له في بلاد الحجاز لأنه كان عالما بالطرقات وبأرجاء الجزيرة العربية حتى إذا وصل أبرهة مع جيشه إلى الطائف خرجت إليه ثقيف وهي قبيلة كانت تسكن الطائف خرجوا إليه فجعلوا يعتذرون وجعلوا يلينون له الكلام خيفة منه على أن يهدم بيتا لهم وهو بيت اللات كان لهم بيت فيه صنم فاللات كانت عندهم بل وأرسلوا أيضا معه رجلا منهم دليلا يدله على مكة يقال له أبو رغال إلا أن هذا الأخير مات في الطريق فكانت العرب تسبه وتشتمه وترجم قبره حتى بعد وفاته لأنه عمل عمل الجواسيس وعمل عمل العملاء الرخيصين الذين يبيعون دينهم وعرضهم ويبيعون شرفهم وكرامتهم لعرض زائل من الأعراض الدنيوية الذين يحرصون على الحياة بأي ثمن كما قال الله عز وجل في أعداء الرسل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يعيش بس اعطيه يعيش فقط حتى يعيش حياة الفئران والجرذان بس يعيش ولذلك ينشد شاعرهم ويقول وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغالي هلك هذا الأخير ولما وصل أبرهة بجيشه وحده وحديده إلى مكان يقال له المغمس كان بعيد عن مكة وادي وافق سرح قريش أي إبل إبلهم وغنمهم فانبر قائد الميمنة ويقال له الأسود بن مفصود فضم سرح قريش إليه كغنيمة وكان من بين هذا الصرح مئة بعير لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أرسل أبرهة رجلا يفاوض أهل مكة يقال له حناطة الحميري يفاوضهم ويخبرهم بمجيئه قال له قل لهم إني ما جئت لقتلكم ولا لقتالكم إلا إذا منعتموني من البيت وتلك والله دعوة متكررة ومتجددة أنا ما جئت لاستعماركم نحن ما جئنا لاستعماركم أتينا لكم بالحرية أتينا لكم بالديمقراطية أتينا فقط لحمايتكم لرفع الظلم عنكم لشفائكم لإطعامكم لكسوتكم ما جئنا لقتالكم سبحان الله أنت جئت دك بيت الله الحرام هذه عقيدة في قلوبهم جئت تحاربهم في عقيدتهم ودينهم وتقول أنا جئت لقتالكم إلا أن صددتموني عن البيت فهي تعوة متجددة ومتكررة فعاد حناطة فذهب حناطة إلى أهل مكة ودل على أشرف رجل فيها وهو عبد المطلب ابن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالأمر وبنية أبرهة فقال له والله ما لنا قوة في صده ما لنا قوة في صده وهذا البيت هو بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن يمنعه ربه تبارك وتعالى فإن المنعة من الله وإن يخل بينه وبينه فالأمر أمره وكان عبد المطلب رجلا وسيما جسيما من رآه هابه وخطوطه خطوط النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه حناطة أن يذهب معه إلى أبره قال إيش رأيك تذهب معي إلى أبره تكلمه عسى يقبل رأيك قال أذهب فلما أقبل عليه ونظر إليه أبره هاب. كان جالس على سرير فجلس على البصاط قال تعالى نجلس على البصاط على النمط العربي يأبى الله إلا أن يذل من عصاه هايبه هكذا قذفها الله في قلبه فأخبره أبره بنية مجيئه فقال عبد المطلب أنا جئت نعم وكان لا يتكلم العربية كان لا يتكلم العربية فقال عبد المطلب له جئتك لأطالبك, لأطالبك بالمئتي بعير التي ضمها جيشك إلى الغنيمة فقال أبره لترجمانه قل له وكان ترجمان بينهما قال قل له لقد هبتك لما رأيتك لكنك الآن في نظري لا شيء حينما كلمتني في مئتي بعير كيف تكلمني في مئتي, في مئتي بعير قد أصبتها في هذا الصرح والغنيمة ولا تكلمني في بيت جئت لهدمه هو من دينك ودين آبائك فقال عبد المطلب جئتك في المئتي بعير وأنا ربها أما البيت فإن له ربا سيمنعه قال, لن, يمنع قال ي... لن يمنعني قال أنت وذاك إذا استطعت أنت وذاك وقيل أيضا أن عبد المط... المطلب ذهب مع نفر من العرب نفر من قريش إلى أبرهة وعرضوا عليه أن يعطوه جميع أموال تهامه وكانت من أغنى القبائل العربية على أن يرجع عن البيت فأبأ المهم أن عبد المطلب ردت إليه المئة بعيد ثم قام وأخذ معه نفرا من قريش وتعلقوا بالكعبة وجعلوا يدعون الله عز وجل أن يرد عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين ثم ذهب عبد المطلب إلى قومه وأمرهم أن يصعدوا إلى قمم الجبال لأنه أحس بشيء وفوضوا الأمر إلى الكبير المتعالي فوضوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى لأنه لا قوة لهم ولا يستطيعوا أن يمنعوا أبرهة لهذا الجيش العظيم ولهذه الوسائل الضخمة ولهذه الأسلحة التي ما عهدوها من قبل ثم صعدوا إلى الجبال ولما أقبلوا كان نفيل هذا بن حبيب الخثعمي كان أسيرا أقبل على هذا الفيل في... الذي يسمى محمود ثم أخذ بأذنه وقال أي محمود ابرك أو ارجع راشدا فإنك ببلد الله الحرام فبرك محمود فجاءوا فزجروا فقام فوجهوه إلى الكعبة إلى مكة فولى مدبرا فلما وجهوه إلى اليمن هرول ولما وجهوه إلى الشام هرول ولما وجهوه إلى المشرق هرول إلا إلى مكة يبرك لا تحرك ألهمه الله عز وجل أن لا يتحرك بأمره تبارك وتعالى وهنا في هذه اللحظة أرسل الله عليهم طيورا من البحر كالخطاطيف معها حجارة مع كل طير ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجرين في تحت مخالبه فجعلت هذه الطيور ترميهم بالحجارة حتى هلكوا إلا قليلا منهم وكان نفيل هذا قد خرج وفر مع عبد المطلب وبقية قريش يشاهدون هذا المشهد بأعينهم وهذه المعجزة الكبيرة في رد الله عز وجل لهذا الجيش الغاشم الظالم الذي أراد أن يدك بيته الحرام رآهم يهلكون جميعا إلا القليل القليل الذي فر منهم على قول لبعض أهل العلم لأنه يقال أنه ما هلك منهم ما هلكوا جميعا وفر بعضهم وبعضهم من قال انهم قد هلكوا جميعا المهم ان نفيلا كان من الفرين لانه كان كارها شيء كان كارها لغزو الكعبة ولهدمها وفي ذلك انشد والاشرم المغلوب ليس الغالب والاشرم المغلوب ليس الغالب انشد بيتا يفتخر فيه باعطاء الله سبحانه وتعالى وغلبت هذا الملك الظالم حتى جعلوا يتساقطون عضوا عضوا وأنملة أنملة أما هذا الأخير هذا الخسيس الذي جاء ليهدم بيت الله عز وجل سقط عضوا عضوا وأنملة أنملة ثم عادوا به إلى صنعاء ولم يمتبعت ومات باليمني قيل إن قلبه قد انصدى عن صدره وأهلكه الله عز وجل فجعلهم عبرة وآية وقالوا أيضا إن قريشا قد غنمت سلبهم غنمت سلاحهم وفيلتهم وما جاءوا به حتى قيل أن عبد المطلب أصاب ذهبا ما ملأ حفرة وظهر في ذلك العام أيها الأحباب مرض الجذري ومرض الحسبة وكان أول عام يظهر فيه هذا المرض في العرب وكان هذا إرهاصا من إرهاصات النبوة وتهيئة لهذه الرسالة العظيمة فكان هذا العام عام الفيل عام بركة وخير على العرب وعلى قريش بصفة خاصة إذ أن الله عز وجل حمى بيته الحرام وأمنهم وأهلك عدوهم بل وولد فيه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وكان ذلك سنة سبعين وخمسمائة. كان ذلك سنة سبعين وخمسمائة ميلادي بعد ميلاد المسيح فكانت معجزة ظاهرة وآية باهرة وكرامة من الله تبارك وتعالى على قريش وعلى العرب جميعا هذه هي القصة بإيجاز شديد وهذا أصح ما قيل فيها يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الاستفهام قال العلماء هنا للتقرير وللتعجيب ألم ترى كيف والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى كيف فعل بهم ألم ترى كيف دمرهم والسؤال هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن ينظر برأي العين بل برأي القلب والبصيرة لأنه صلى الله عليه وسلم ما رأى ذلك بعينيه وإنما قال له ذلك حتى يعتبر فكانت هذه تسلية من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قال أبو السعود رحمه الله تعالى في تفسيره وهذا السؤال عن الكيفية يدل على هول الكيفية التي أخذ الله بها أصحاب الفيل لأنه ما قال ألم ترى ما فعل ربك قال ألم ترى كيف فعل ربك فهنا شوق النبي صلى الله عليه وسلم وعجبه وقرره على هذه الكيفية الهائله وعلى هذا الأخذ العظيم الذي أخذ الله تبارك وتعالى به أعداءه الذين جاءوا لهدم بيته ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى إلى هؤلاء الذين جاءوا لهدم بيتنا فهدمناهم ولدك أركانه فهددنا أركانهم جاءوا بحدهم وحديدهم وفيالتهم وسلاحهم جاءوا وجعلوا على أنفسهم قائدا وهو الفيل فوقف هذا الأخير خائفاً من العزيز الجليل ثم عادوا بالوبال والخسارة والحقارة عادوا خائبين خاسئين قد دمرهم الله عز وجل ومزقهم في الأرض كل ممزق ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يج الكيدهم في تظل ألم يج الكيدهم في خصران ووببطلن أ يج الكيدهم في خص ووبطلن. فقد فظح الله عز وجل أسرارهم وهك أسرارهم فنق ما حل فنق ما حل وأفش ما تبر فبحان ال واحد الأح. كان ييكيد عداء الإسلام له الدين والإسلام والمسلمين. ولأهل الإيمان ولأهل الصلاح والتقوى والدعوة والإصلاح لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل كيدهم في ضلال وأعمالهم في سفال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال عز وجل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ لأن كيد الكفار لا بد أن يجعله الله عز وجل في ظلال قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال عن إمامهم فرعون عليه لعائن الله المتتابعة وما كيد فرعون إلا في تباب إلا في هلاك وإلا في خسارة وإلا في انقطاع وإلا في ضلال ألم يجعل كيدهم في تضليل هؤلاء الذين كادوا لبيت الله الحرام أرادوا أن يصرفوا الناس وأرادوا أن يصرفوا العرب عن الحج لهذا البيت العتيق العظيم الذي بناه الخليل عليه السلام إلى هذه الكنيسة التي بنيت على الشرك على الشرك بالله بنيت على النجاسة المعنوية أرادوا صرف الناس إليها فجعل الله تبارك وتعالى كيدهم في تضليل وفي خسارة وفي بطلان ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيراً أبابيل أرسل على هؤلاء الذين كادوا لبيتنا والذين أرادوا هدم كعبتنا أرسل عليهم طيراً أبابيل وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في تفسير كلمة أبابيل يقول ابن هشام وهو إمام من أئمة اللغة العربية يقول هذه كلمة ليس لها مفرد لا, تك... لا تكون إلا جمع ومعنى أبابيل كما قال بعض أهل العلم أي جماعات أرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات جماعات وقال ابن عباس طيرا أبابيل أي يتبع بعضها بعض. وقال ابن زيد طيرا أبابيل أي تأتي جماعة منها هنا وتأتي جماعة منها هنا وتأتي جماعة منها هنا وهذا الاختلاف بين المفسرين يسميه علماء اختلاف تنوع أي لا تناقض فيه والمعاني كلها صحيحة وأرسل عليهم طيرا أبابين طيرا أتت على شكل جماعات جماعات أتتهم من كل مكان قيل إنها خرجت من البحر حتى يقول سعيد بن جبير وهو بن عب بن عب تلميذ بن عباس رضي الله عنهما إنها طيور ما قبل قبلها ولا بعدها طيور عجيبة وغريبة صغيرة الحجم قليلة العظم واللحم ضئيلة في حجمها قليلة في عظمها جاءت فدكت هؤلاء ودمرتهم وأهلكتهم عن آخرهم وأرسل عليهم طيرا أبابين سبحان الله العظيم سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هؤلاء الذين أتوا بحدهم وحديدهم وهؤلاء الذين أتوا بفيالتهم وأسلحتهم الضخمة ما سلط الله عز وجل عليهم الملائكة كما سلطها على بعض الأقوام أو الصيحة أو الحاصب لماذا؟ لأنهم كانوا أحقر من ذلك وأخس من ذلك وأذل من ذلك لأن فعلهم شنيع هؤلاء الذين رفعوا الصليب وجاءوا ليضعوا على بيت الله الحرام الذي كان أساسه من أول يوم أن التقوى والتوحيد الذي أسسه إمام الحنفاء وأبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يصرف أهل التوحيد وأهل الإيمان إلى الشرك وإلى التثليث فردوا خاسئين بماذا لم يرسل الله عز وجل عليهم قنابل محرقة أو صواريخ مدمرة تدمر الأخضر واليابس لأنهم كانوا أحقر من ذلك أرسل عليهم طيرا أبابي وهم قد جاءوا بالفيله. وانظروا إلى حجم الفيل وحجم الطائر إنها معجزة وآية من عند الله عز وجل أرسل عليهم طيرا أبابيل كأنه قال يا هؤلاء يا أيها الذين جاءوا بفيلتهم يا, يا, أي يا هؤلاء يا أيها الذين جاءوا بمدرعاتهم ودباباتهم ووسائلهم المعروفة في تلك العصر إني أتحداكم بجند من جنودي فإن الله عز وجل عنده جنود لا يعلمها عباده ولا يحصيها خلقه يقول عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وأرسل عليهم طيرا أبابيل سبحان الله يجيء أبره بهذا الجيش العرم الجرار الذي أراد أن يكسح به بيت الله الحرام وقريش لا تملك القوة للدفع وللدفاع عن نفسها وعن بيت ربها فالقوتان غير متكافئتين لكن الله تعالى إذا أراد أن ينصر قوما على آخرين فإنه ينصرهم بنصر من عنده كيف شاء ومتى شاء وعلى الكيفية التي شاء فهو سبحانه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره والآن عند الله عز وجل طيور مثلها بل وأعجب منها عنده فيروسات ومايكروبات وأعصير ورياح وأمور تفوق عقلي وعقلك لا تدركها العقول جند من جنود الله مسخرة بأمره تأتمر بأمره وتنزجر بزجره يُسِلُها الله عز وجل على من شاء من خلقه إذا كان أهل الإسلام أهل لنصرة الله إن كنا أهل لنصرة الله فإن الله عز وجل ينصرنا لا محالة حتى وإن لم تكن القوتان متكافئتين بيننا وبين أعدائنا المهم أن نملك السلاح الذي لا يعرف الفتك وهو سلاح العقيدة والإيمان إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي وأرسل عليهم طيرا أبابي سبحان الله العظيم سبحان من علم هذه الطيور كيفية هذه هذا الإرساء لم تكن مجهزة بأشعة الليزر أو الأشعة ما وراء البنفسجية أو الأشعة الحمراء أبدا الذي علمها هو الكبير المتعال العليم الحكيم تبارك وتعالى وما رمت الطيور يوم رمت ولكن الله رمى وأرسل عليهم طيراً أبابيل جاءوهم من حيث لا يشعرون وغمتهم هذه الطيور حتى أن السماء لم ترى وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل يعني ترشقهم بحجارة, بحجارة السجيل هو الطين اليابس المتحجر الصلب وكانت هذه الحجارة كما قال أهل العلم أشد فتكا من الرصاص لا تخطئ أحدهم إذا أصابت أحدهم أهلكت يقول, عك... يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا أصابت الواحد منهم هذه الحجارة نفط جلده وظهر فيهم الجذري وقال بعض الأهل العلم تخترق الحصى وهذه الحجارة رأس أحدهم فتخرج من بطن الفيل من الذي علم هذه الطيور إنه الله عز وجل لأن جنود الله تعالى لا تعرف الخطأ لا تعرف الضربات الجراحية الذي يموت فيها الأبرياء بل لا تصيب إلا المجرم ولا تدرك إلا الخسيس المستحق الذي حقت عليه كلمة العذاب وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة من سجيل لا تلوث الهواء ليس فيها كيمياوي ولا شيء حجارة صغيرة لم يرى مثلها حتى ذكر أبو صالح أنه رأى في بيت أم هانئ رضي الله عنها قفيزين من هذه الحجارة وكانت سوداء مخططة بحمرة وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترشقهم بها يفتح الطائر فما ثم يفتح مخالبه فيسقط الحجر عليه. فات فهلكوا هلكوا إلا من عصم الله عز وجل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل والحجارة من سجيل ذكرت أيضا في تدمير قوم لوط الذين قال الله عز وجل في حقهم فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود متتابع منضود مسومة عند ربك على كل حجر اسم صاحبه هذا الفلان الفلاني فلان هذا للتاجر الفلاني وهذا للحقير الفلاني وهذا للصحاف الفلاني وهذا للصاد عن سبيل الله وهذا للمحارب لدين الله وهذا للذي امتلأ قلبه حقدا وغيظا على أولياء الله يأتيه الحجر من عند الله لا يخطئ وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ما هي من الظالمين المعتدين ببعيد هذه الحجارة وكذلك نقول هذه الطيور ما هي من الظالمين ببعيد وإذا أراد الله عز وجل وهو أعلم وأحكم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قل فلله الحجة البالغة وقال تعالى حكمة بالغة إن الله عليم حكيم الله ذو حكمة بالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لو شاء الله تعالى أن يرسل سربا من أسراب هذه الطيور أو حجارة بلا طيور لا أرسلها على بعض أعدائه الظالمين المعتدين الغاشمين لكن إن الله تعالى أودع في هذا الكون أسبابا ونواميسا وقوانين وسننا لا تتبدل ولا تتغير ولا يحاب الله أحدا فإن قلت أليست قريش على الكفر لم يكونوا من أهل التوحيد ولا الإيماء كانوا يعبدون الأوثان فالجواب على ذلك سأسجله بإذن الله بعد تمام تفسير السورة الكريمة وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول جعلهم كورق الزرع الذي أكل وأكلته البهائم والدواب وقيل كعصف مأكول يعني كالتبن المأكول الذي تهشمه الدواب بأضراسها وأسنانها رأيتم التبن إذا عجنته البقرة أو الشاه هكذا جعلهم الله عز وجل وسبحان الله الواحد الأحد الجزاء من جنس العمل هم جاءوا لهدم أركان بيت الله الحرام جاءوا لهدمه فهدمهم الله جاءوا لهدم جدرانه فهدم الله أركانهم ومزق أوصاله وجعلهم عبرة لغيرهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كالتبن الذي مغض وكورق الزرع الذي أكل وأكلته الدواب فمزقوا في الأرض كل ممزق فهاهم شذر مذر جعلهم الله عز وجل عبرة وآية لكل من سولت له نفسه أن يعتدي على هذا البيت العظيم لكل من سولت نفسه أن يعيث في الأرض فسادا فهل يعتبر الناس؟ هل يعتبر أهل الظلم؟ هل يعتبر أهل الظلال؟ الذين يكيدون لهذا الدين وأهله ويكيدون لبلد الله الحرام ودولته وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وها هنا, سؤال وها هنا سؤال أيها الإخوة إذا قال قائل كيف دمر أصحاب الفيل وكانوا نصارى لهم كتاب وهم أهل دين ولم يدمر تدمر قريش الذين كانوا وثنيين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الرحيم الرحمن بل إنهم ملأوا الكعبة وأرجاءها رجساً ونجاسةً معنويةً وأصناماً وأنصابة فكيف ينصر الله عز وجل قريشاً على هؤلاء الذين يديننا بدين وهذا السؤال مهم وإراد جيد لو أوردتموه أيها الطلبة فالجواب على ذلك من عدة وجوه أولاً أن هؤلاء النصارى الذين جاءوا لهدم بيت الله الحرام كانوا ظالمين والله عز وجل جعل مرتع الظالمين وخيما فالظالم وإن كان مسلما موحدا لا بد أن ينتقم الله منه والمظلوم لا بد أن ينتصر الله له وإن كان كافرا فاجرا لأن كفره وفجوره على نفسه والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن وأهل اليمن في ذلك الوقت كانوا أهل كتاب كانوا من النصارى فأصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بجملة من الوصايا والآداب وعطاه أصول الدعوة وقال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب لمن قال هذا لمعاذ اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أجل أيها الإخوة وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وإن كان كافرا وإن كان كافرا وفي لفظ صحيح وإن كان فاجرا أو كافرا فإن فجوره على نفسه فليس معنى أنك مسلم يجوز لك أن تعتدي على الخلق وعلى الناس حتى وإن كانوا كفارا اتق دعوة المظلوم أيًا كان دينه أيًا كان لسانه أيًا كانت عقيدته فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده وعقسم بعزته وجلاله أن ينتصر للمظلوم ولو بعد حين كما في لفظ الطبراني بسند حسن من حديث خزي... ثابت بن خزيمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المظلوم تفوق الغمام ويقول عز وجل لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين اصبر على الظلم ولا تنتصر فإن الظلم مردود على الظالم ودع إلى الله ظالم فما ربك عن الظالم بالنائم نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم نامت جفونك ينام الظالم ينام على وسائده وعلى ويتكي وعلى أرائكه وينام مرتاح البال مطمئن القلب لأنه لا يحاسب نفسه ولا يحسب للموت حسابا وهو يتناسى هؤلاء الذين ظلمهم فسفك دماءهم وانتهك أعراضهم وسلب أموالهم وقهرهم وأذلهم يتناسى كل ذلك نامت جفونك والمظلوم منتبهن نامت جفونك, جفونك والمظلوم منتبه وعين الله لم تنم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله وعين الله لم تنم فدعوه المظلوم يرفعها الله عز وجل كشرره كشرره اليك ما جاء في بعض الاحاديث ليس بينها وبين الله غمام ليس بينها وبين الله حجاب لأن الله لا بد أن ينتصر للمظلوم ولا بد أن يقهر هذا الظالم يقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء قال العلماء من الهلع والفزع وذلك لشدة ما يرون من الهول. والرعب والعذاب الذي أعده الله لهم مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم هذا الجواب الأول عن هذا الإيراد وعن هذا الإشكال أن هؤلاء النصارى كانوا ظالمين معتدين وإن كان كفار مكة دونهم ودينهم شر من دين النصارى لأنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام لكن كم لما كان النصارى من الظلمة كان لابد أن يعجل الله عز وجل لهم العذاب فإذا قال قائل أليسوا يعتدون اليوم أليسوا يظلمون اليوم فأين هي تلك الطيور الأبابيل أين هي تلك الحجارة من سجيل أين هي تلك الملائكة؟ أين هي تلك الصيحة؟ أين هي تلك الخسفة؟ أين, تلك أين هي تلك الملائكة واللعنة؟ أين كل ذلك؟ أين هذه الجنود؟ فالجواب على ذلك أيها الحبيب أن هذا يفوق عقلك فإن الله تعالى يمهل الظالم ولا يهنله كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يملي للظالم يملي له يجعله ينتصر يغزو البلاد ينتهك الأعراض يسفك الدماء يعربط يصول ويجول وهو في الباطل يتخبط والله تعالى يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك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 من العزيز القهار تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا أخذوا حتى إذا, حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت العبد من ال... إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج وتلى هذه الآية التي قرأناها آنفا من سورة الأنعاب استدراج من الله وأستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فالله عز وجل ليس بغافل عما يعمل عباده وما ربك بغافل عما تعملون ولا تحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون لا تخفى عليه خافية لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ينزل نصره على من يشاء وتأيده على من يريد في الوقت الذي شاء في الوقت الذي قدر وبالكيفية التي يريد وسبحان الله هؤلاء الظلمة وهؤلاء المعتدين المارقين الذين جاءوا بحدهم وحديدهم جاءوا مفتخرين بفيلتهم دمرهم الله عز وجل بمخلوقات حقيرة صغيرة ضئيلة لا وزن لها حتى أنك قد ترى الفيلة في برامج الحيوانات مثلا في التلفزيون ترى بعض الفيلة وعلى ظهورها الطيور جعل الله عز وجل رزق, رزق هذا الصنف وهذا النوع من الطيور على جلد الفيل ينقره فيلتقط منه الحشرات أو القمة أو ما أشبه ذلك انظر إلى حجم الطائر وانظر إلى حجم الفيل هذا والله درس لأهل الإسلام لو عقله أهل الإسلام يا ليت قومنا يعلمون ذلك يا ليت يدركون ذلك وهذه والله سنة من سنة الله في الكون أنه ما من إنسان يفتخر بقوته إلا ويذله الله عز وجل بأحقر شيء فها هو النمرود بن كنعان ها, هو ها هم عاد قبله ها هم عاد الذين افتخروا بقوتهم وعضلاتهم ما قال الله عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة من أشد منا قوة نحن الذين نملك العصر رادعا نحن الذين نملك القوة الفاتكة أي أحد يأتي في طريقنا إلا سحقناه ومحقناه من أشد منا قوة او لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يشحدون فماذا كانت النتيجة عن هذا الجحود وعن هذا النكران وعن هذا الكفر فارسلنا عليهم ريحا صرصرا أي وجد في خلق الله ما هو ألطف من الريح ما هو ألطف من الهواء يا هذا الذي تفتخر بعضلاتك وبقوتك وبسلاحك وعتادك الله عز وجل يدمرك بألطف شيء خلقه وهو الهواء فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات متتابعات مشائم عليهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وها هو النمرود بن كنعان يوم أن وقف يفتخر بقوته وبجاهه وسلطانه أمام الخليل عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه يحيي ويميت فأرسل الله عز وجل عليه جندا من جنوده كان متمثلا في أن فتح الله عليه بابا من البعوض ومن الذباب ومن الحشرات حتى أن بعوذة دخلت إلى منخريه وصعدت إلى ما يسميه إخوان المصريون إلى نفوقه إلى مخه وجعلت توخزه وهو يصيح ويتألم ما استطاع أن يقتلها حتى قال أهل التفسير أنه كان يشير إلى حجبته وإلى حراسه أن يضربوه بالجزمة والنعال على رأسه كلما جاءه جاءته هذه النوبة لأن الله تحداه وكأنه قال له بلسان الحال يا هذا الذي تدعي الإحياء والإماتة أمت هذه البعوضة التي صعدت إلى مخك وها هو فرعون يفتخر بملكه وجاهه وأنهاره ومياهه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه يعني هو طبلهم رقصوا هو فتح البابهم دخلوا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون أي أغضبون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين افتخر بالماء يجري من تحته فأجراه الله من فوقه فكان هلاكه بالماء وهؤلاء أصحاب الفيل جاءوا بالفيل دمروا بالطيور وهكذا سيكون حال من يفتخر اليوم بقوته سوف يبعث الله عز وجل عليهم أمرا لا تدركه العقول من حيث لا نشعر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نترك الحديث عن الجواب عن هذا الإراد بعد الصلاة بإذن الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل الإجابة عن هذا الإراد الذي أوردناه الجواب الثالث عن هذا أو الثاني الثاني نعم الجواب الثاني عن هذا الإراد أن الوثنية اعتداء في حق العبادة لله سبحانه وتعالى وأما هذا الغزو الذي أراد أن يغزوه أبرهة الأشرم النصراني اعتداء على حقوق العبادة الجواب الثالث أن إهلاك هؤلاء القوم يعد إرهاصا من أرهاصات النبوة وتهيئة لإرسال رسول عظيم وقد شاء الله عز وجل أن يرسل من هذه الرحاب الجواب الرابع أن هذا البيت الحرام أصل تأسيسه كان على تقوى من الله تبارك وتعالى حيث أنه أسسه إبراهيم وأمره ربه بأن يطهره من كل الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين والعاكفين والركع السجود لكن الوثنية طرأت عليه بعد ذلك والعرب كانوا في بادي أمرهم كانوا على التوحيد لكن الذي غير دينهم عليه من الله ما يستحق عمر بن لحي الخزاعي يوم أن ذهب إلى الشام فأتى لهم بهذه الأصنام ووضعها لهم فجعلوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى وهذا الجيش النصراني المعتدي جاء في كتابهم ببشارة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العربي في هذه البقعة فيكونوا معتدين من جهتين معتدين على ربهم عز وجل وعلى بيته لأنهم يعلمون أن هذا بيته وهذا حرمه واعتداؤهم أيضا من جهة أخرى لأنهم أرادوا أن يصدوا العرب عن هذه الرسالة المترقبة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 في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهذه من أساليب البلاغة الفائدة الثانية البلاغية الإضافة للتشريف حيث أن الله قال فعل ربك وهذه ربوبية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم تفيد شرفه وقدره عند الله سبحانه جل شأنه الفائدة البلاغية الثالثة التشبيه المرسل المجمل في قوله فجعلهم كعصف مأكول الفائدة الرابعة توافق الفواصل في هذه الآية الفيل تضليل أبابيل سجيل وهذه من أساليب البلاغة وهذه السورة أيضا تضمنت العديد من الفوائد أولا بلاغة القرآن فإن من أساليب بلاغة القرآن أن يخاطبنا أن يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى بأسلوب الاستفهام فتارة يكون الاستفهام للتشويق وتارة يكون الاستفهام للإنكار وتارة يكون الاستفهام للتقرير والتعجيب وهكذا لأن الاستفهام والسؤال يثير الانتباه وهذا من البلاغة بمكان وهذا هو أسلوب القرآن الكريم في كثير من الآيات ثانيا الفائدة الثانية تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وبعاقبة هؤلاء القوم وكأنه قال لا تحزن يا محمد فإننا قد أهلكنا أصحاب الفيد ليبقى هذا البيت لتبعث فيه وهؤلاء الذين كذبوك إن لم ولم يتبعوك فسوف أهلكهم إما بهذه الطيور أو بوسيلة أخرى الفائدة الثالثة من فوائد هذه السورة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أخبر وأثبت أن أعداء الإسلام لا زالوا يكيدون لهذا الدين فكيدهم قديم وحديث قريب وبعيد وأنهم حسدون على هذا الإيمان وعلى هذه العقيدة قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقومه حسد العرب على هذا البيت لذلك قرر أن يبني القليسة أو القديس من أجل أن يصرف العرب إلى حجها وكان هذا نتيجة حسده وحقده ولذلك قرر في آخر الأمر أن يعتدي على هذا البلد, على هذا البلد وعلى هذا الحرم فيدك بيته فما تحقق له ذلك الفائدة الرابعة أن نقمة الله شديدة بأعدائه وأنه سبحانه وتعالى يجعل كيدهم دائما في تباب وخسران وبطلان فهو يكشف المؤامرات ويفضح الدسائس فإذا ما عقدوا شيئا حله الله وإذا ما أبرموا شيئا نقضه الله جل وعلا لأنه سبحانه تكفل بحفظ هذا الدين وبنصر أوليائه المؤمنين فلا خوف على الإسلام ولا خوف على أهل الإسلام ولذلك قلت مرارا إن هذه الأمة تمرض ولكنها لا تموت تمرض هذه الأمة يقتل فيها من يقتل ويشرد فيها من يشرد ويعذب فيها من يعذب لكنها لا تموت لا تموت بحال فهي باقية بحفظ الله لها وبإبقاء الله لها ويستفاد من هذه السورة الكريمة أن الله سبحانه له جنود لا يدركها العقل ولا يمكن أن يحسب الإنسان لهذه الأمور حسابا لأنه أرسل هذه الطيور من حيث لا يشعر هؤلاء ويستفاد من هذه السورة أن سنة الله اقتضت أن من افتخر بقوته فلا بد أن يذل لأن العزة لله جميعا والقوة لله جميعا فهو سبحانه وتعالى القوي الذي لا يضعف والقاهر القهار الذي لا يغلب والذي لا يمانع ولا ينازع لأن الخلق خلق والأمر أمره والكون كله في قبضته جل وتبارك ويستفاد من هذه السورة المباركة تذكير قريش بهذه النعمة فإن هذا من نعمة الله عليهم حيث أن الله تعالى دمر أعداءهم ولذلك من حين أن أهلك أصحاب الفيل رفعت مكانة قريش عند العرب فكانوا إذا سافروا لا يتعرضوا إنسان لهم بسوء يقال لهم أنتم أهل الله أنتم أهل, أهل حرم الله والسكان بيته أنتم الذين أهلك الله عدوكم بلا قتال ما قتلتم فكانوا يكرمونهم في الطريق بدل أن يقطعوا عليهم الطريق ويسلبوهم أمتعاتهم وتجارتهم التي يأتون بها في رحلتهم رحلة الشتاء والصيف رحلة اليمني والشام صاروا يفسحون لهم الطريق ولا يصلون إليهم بسوء ولا يأخذون شيئا من أموالهم وهذا تذكير لهم بنعمته سبحانه فكأنه قال لهم صرفت عنكم أعداءكم إذن ما عليكم إلا أن تتوم أشكر الله على هذه النعم أشكر الله سبحانه على أن دفع عنكم النقم ونعم الله ينبغي أن تقابل بالشكر لأنه إذا قابلها العبد بالكفران فإن الكفر بالنعمة سبب لزوالها ويستفاد من هذه السورة الكريمة أنها إرهاص من أرهاصات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفد من هذه السورة عظمة شأن هذا البيت عند ربه عظمة هذا البيت عند الله فلقد أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم وتعظيم حينما أمر خليله بقوله طهر بيتي, بيتي رب هذا البيت فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه ويمنعه من كيد الكائدين وكم يدبر لهذا البيت ولأهله ولرعاياه ولرعيته ولرعيه في كل زمان وفي كل وقت لكن الله تعالى يمنع بيته وأهله والذي يقوم على خدمته من كل سوء ومن كل مكروه فالحفظ من الله ولا يمكن أبدا أن يصل أحدهم إلى البيت بسوء لأنهم يعلمون جيدا أنهم لو حاولوا لخر عليهم السقف من فوقهم ولأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فهذا البيت محفوظ بحفظ الله محروس بحراسة الله ترعاه عين الله عز وجل فهو مهو أفيدة المؤمنين وهو الذي جعله الله تعالى أمنا ومثابة للناس أجمعين وهو الذي جعله الله تعالى قبلة للمصلين فلا يمكن أبداً أن يصل أحد إلى هذا البيت بسوء ولذلك قال بعض أهل العلم إنها سميت مكة لأنها تمك وتبك أعداءها أي تهلكهم ولذلك لا يستطيع أحد أن يدمر هذا البيت إلا ما شاء الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذا السويقتين هو الذي سيخربه حجرا حجرا وهذا في آخر الزمن حينما يقبض أهل التوحيد والإيمان أما قبل ذلك فلا يمكن أن يوصل بسوء ولذلك جاء في صحي البخاري وغيره من حديث عائشة أنه قال صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم يغزون الكعبة قلوا خلاص احنا وصلنا الآن ما بقي لنا إلا هذه دمروها وارتح لا فيخسف بأولهم وآخرهم فالله تعالى مانع أعداءه من هذا البيت لا يمكن أن يصلوه أبدا ولذلك يقيض الله تعالى من يقوم على خدمته والذين يقيضهم بلا مجازفة ولا مبالغة هم أهل لذلك لأن الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته فما صلت الله تعالى عليه هذه الدولة والحكومة لرعايته والحفاظ عليه إلا لأن الله يعلم أن أنهم أهل لذلك لأن الله لا يمكن من هم ليس ليس بأهل للقيام على هذا الحرم وللقيام على هذا البيت العتيق والحمد لله الذي كان في أيديهم ولم يكن في أيدي آخرين ليجعلوه متحفا تاريخيا يجوب فيه السياح ويدخله الكفار والمشركون ويستفاد من هذه السورة الكريمة أن الجزاء من جنس العمل فكما أن أبرهة وقومه وجيشه أرادوا هدم البيت أرادوا أن يدكوا أركانه وأن يهدموا فهدمهم الله ومزق أوصالهم والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الحديبية ووقف في الحديبية وقفت ناقته القصوى وما أرادت أن لأنه لما أطلع على الثنية والحديبية مكان ليس ببعيد من مك قال ستة كيلو بين الحديبية ومك فتوقفت ناقته القصوى وما أرادت أن تواصل سيرها وبركت فقال الصحابة لقد خلأت القصوى يعني حرينت ما أرادت أن تواصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخلأت القصوى وما كان لها ذلك فليس من خلقها أي ليس من عادتها وإنما حبسها حابس الفيل حبسها حابس الفيل والمعنى أن الله تعالى ألهم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدخل مكة كما ألهم الفيل محمود الذي ركبه أبره لأنه سبحانه أراد لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة في عام الحديبية حتى لا يقتجلوا فتسفك دماء في حرمه فألهم الله تعالى الناقة هذا الإلهام كما ألهم الفيل أن لا يدخل مكة ولذلك كان القول الراجح لأن أصحاب الفيل ما أهلكوا في الحرم ما وصلوا أصلا ما دنسوه ما. ما وصلوا بل أهلكوا على الراجح في مكان كما قلت لكم بالمغمس ولم يهلكوا بوادي محسر ولذلك كان القول الراجح أيضا أنها رولت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي في حجة الوداع مراعاة لمصلحة السير لأن الوادي هو الذي يكون منخفضا بين الجبال والغالب أن المطر إذا نزل وجاءت السيول تأتي بالرمال فيكون الطريق فيه داعثا فيسرع الإنسان فيه حتى يسير بسرعة فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي ووادي محسر فاختلف العلماء منهم من قال إنه إسرع عبادة متصل بالمناسك ومنهم من قال إنه أسرع لأن الله تعالى أهلك أصحاب الفيل بهذا الواجه كإسرائه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك حينما مر بديار ثموت أسرع وغطى رأسه وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم والقول الثالث في المسألة أن إسرعه إسرع كان إسرعا عاديا لمراعاة مصلحة السير وهذا هو القول الراجح لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا بوادي محسر بل أهلكوا بالمغمس هذا عن هذه السورة الكريمة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين